بسم الله الرحمن الرحيم خوي مهربانو بخشنتي نعمتي كورو بجوك يا أسين ما خوي أزاني مبستي لموشيشيا ياخد واتا أي كسي كناوت يا أسينو بستي في غنبرا ياخد أي آدميزات بجري زماني خيليتي كل ريشدا يا انيسين بوبيو تنهاني ويدوها مما بيتوا وكهنده لتفسير نسكاني قرآن نسيبيانا والقرآن الحكيم سيواندخم بقرآنك كخاون حكمتا إنك لمن المرسلين بكمان تويكي كيلواني نرى ون بوري بشاندان زاد. على صراط مستقيم لسر رقائي تنزيل العزيز الرحيم أو رقا راستا رقا أو قرآنه كخواي خاوان عزة هذا مهربان ناصلي كردوا يأخذ أو قرآنه سيوان دم بخوار بناصل كرابي خواي خاوان عزة هذا مهربانا لتنذر قوما ما أنذر آبان توب او روان کراوی کسان کیوالس زای خوابت ترسینی کباو کو با پیرانن نترس راونو پیغمریانه هاتو تسرو لبر اول فرمانی خوابی اگانو هیچی لناسانن لقد حقا القول على اكثرهم فهم لا يؤمنون برستی امانه او فرمودی من بسر بشی زوریانا چسپاوا کو توما دوزخ لادم پریان پرکم چونک اوانه ایمانناهینن ان جعلنا في امنتم او لا لم فهي الى الاذقان فهمكم محون يم <تصفيق> الزنجيري بباوريمن خستو تغردني امانو او زنجيرانا اغن لاي تشنا غيانو لبر او او ناتوانا ملدانو بينو سريان هلبري وبلاي اسمان وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُلصِرُونَ او بيباورانا براديك ديك نقم بيباورانو هیچ راستيك بدين اكن لبردميانا ديواركو لبرشتيانا و ديوارك من دروس کردوا لنيوان اودو ديوار دا گمارو دراونو برچاو من تاريخ کردونو هیچ نابينن وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ كون يكبو اوان بيان ترسيني لسي زيخوا يانيان ترسيني اوان لهيج حالك باورناك نو إيمان ناهرن إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَانَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ تُو نا ترسيني باترسان نكيوا سو دي هبه کس نبه شويني قرآن بكویو لپناوا که کس آگاي لنبه چي اکا و چي ناکا لخوا باترسي مروي وا مجده خوال خوشبونو پاداشتی دسبلاواني بداري کللاي خواه بويده إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء احصيناه في امام مبين باراستی ایم مردوان سین دور کینو هر چی و چاکو خراب یان کردو هموی لایخومن انو سینو هر چی کاری کی چاک یان بو پاش خو یان بجه یشتو هموی تومار کینو هر چی شته های هموی من ل لوح المحفوظ دا بو خا ونا کیش مردو و سیو مانا وضرب لهم مثلا اصحاب قريه اذ جاء المرسلون كَاتِكَ فُرُوَّتَهُ دَكَانِ عِيسَابِي غَمَرْهَا تَنْلاَيَنَّ إذ أُرْسَلْنَا إلَيْهِ مُثْنِيٍّ فَكَذَّبُوهُ مَا فَعَزَزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إلَيْكُم مُرْسَلُونَ کته کد لهاو ها و ریکان حواریون عیسی نرد لایانو او انیش بدروزن یاندا نانو کسی کی سی هم بو یارمتی دانین پشتمن قایم کردنو همو پیکرا به اهلی دکیانو یمنی راوین بولای یوا قالو ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء انتم أهل ديك إيش بيان وتن؟ أيهوا هيج فروستادا نينو. لم رويكِ سادي وقت إما بولا ونينو. خوا هيج كتبكي أسمانين ناردو تخوارو. أيه ولا دروب ولاه هيج نعلن. قالوا ربنا يعلم إننا إليكم لمرسلون. فروستاد كانيش بأهل ديك يعنود. خوا خوي أزاني إما بولا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ هیچ ارکی کشمان لأستودانی اوانبه او وحیی کوا خواه نردویتی پیتانی رابگینین با اشکره یو روشنی قانو انا تطیرنا بكم لَئِنْ لَمْ تَنْتَهُوْ لَنَرْجُمَنَّكُمْ من وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ أهل ديكا پیانوتن اما پیو قدوم ايوه بو خومن با نقبت ازانینو توشی بدبختی حاتوین با هوی ايوه وو اگر دزبردار نبللم جو رقصانتان كينو. اکینو سختان لا سختتان لأيما توشبه قَوْمٌ طَائِفٌكُمْ مَعَكُمْ أِذْ ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ فرستاده كان بيانوتن نغبتي وشومي ايوا بهوي ايما ونيو لغلختا نايا لنفسي ختا نايا ايا هر لبر اوا كل لايني ايمو خوا وروج قيامته حسابه كتاب تنخرا وتواد خراب بوين لبيش لپیشتاوتانا نخر مثل امنيه يوخوثن خيرلكي لس نور لادرو زياده روان وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين لو ما وجد فيك بهلا داوان لو برشار واحد بلاي خلقك ام piawna بي حبيبي دارتش بو بخلكي بتخذمينا شلون قصي ام piawna بكون كنيراون بلاي يوا اتتبعوا من لا يسألكم أجر وهم مهتدون. شون يقصيك سان يبكون كباخوراي أمرج جري تانا كانوا دواي كري تان ليانا كانوا بيشان داون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. من شي ما اخوانا برستم كدرستي كردومو هميشه انسرن جنب الله او اگر ينوا اتخذ من دونه الهه ان يريدني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون ايمنتن پرستياوي کي چوپوخ لخواب ولا وبو خمره کاگر خوا وستیتوشی زیان کم بکات کا کاریان بوم هیچ قازنجکم پینگه یعنی روزگارم نکن من اگر او پرسرا و هیچ پوچانه بو خمر اگر بیان پرستم بیکمال کومرا یهی آشکرا او تیار دام اننی اي فرستاد كان ومن براستي ايمان بخواكي يوهينا كواتاباش كيوتان ليبي قل اد قول الجن قال يا ليت قومي يعلمون اهلي ديكل سر امقصاني كشتيان لو كاتدا كاين كشت لا ينخوا و بيراجن را كته باش تيت ابي شوتي خوزك خلقي ديكم ايان زاني بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين كواخواي خوام لم خوش بو قدري قرتمو خصمي بهاشت بل كو اوانيش دسيان اللي بباور ريها فرمان برداري خوان بكردايا وما أنزلنا على قومه من بعده من جند نَسْمَا السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ يمشباش كوجراني او هيك لاش كريكمل لاسمان ون النار د سرخيلاكي تا توليكشتني او بيباوري خوانيان لي بسيني نو لواني شني اسباي كي وا بنيرين ان كانت الا صيحه واحده فاذا هم قامدون سزاين لوزياتر نبو تاقيك نعرتمان بسر دا كردنو كتوبر همو سرد نوو هنا سيان را يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون أي داخ بأمبن دا بأغانا هيش بغمريكا نها تسر إلا أكوت نقال طول لا قرتي بيكردني لم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وآخو نعنى دي وكما يتحدث عن دين وكما يتحدث عنه وإن كل لما جميع لدينا محضرون يعني إلا هميان لاي ايما آمادا أكرينو أحيان رينا بردسمان وآيات لهم الارض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنهو يأكلون نشانو بالغي تواناي خوايا بويا زوية مردوي وشكي بشيناي كا ايما زندوي أكي گژوکیا یلی فيها جنات من نخيل و بفجرنا فيها من النيون بخی جوانچوانی در خرمو در میوشی تی اس او زکینو کانیاوی تی حلقولینین ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكون كان لباري أو باخاني باسمان كردن بخونه هروها برهمي كاري دستي خوشيان بخون كان لباري أو باخاني دروسيكا وكدوشاو باسوق <تصفيق> ميورش جاء آية لقل أميش هشتاس باسي خوي نعمت بخشناكا سبحان الذي خلق الأزواج كلها ممات بتو الأرض ومن أنفسهم ومن ما لا يعلمون. خويا <تصفيق> وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون الشويش أو كافرانا كدين بيستيروناك روجي لدى أرنين إترهمو أمجيهانا أكونا تاريخيوا والشمس تجرين مستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم هروها خورش نشانی گوری خوایا کله مداري خوادي او چي تا كاتي آرام گرتني به فرمان خو او اميش به تقدير ريختني خوایا کدا صلات بسره مشتكه اشكيو به همشت ازنه والقمر قددناه منازل حتى عاد كالرجون القديم مانگيش مان بريار داوا بخاوني چنماوا منزل دال سرنجامه لاخري مانگا وقداري وشكالهاتو يكوني لديتوا لالشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون نروش بويه خطي هاتو شوي مانق بگريو نشوش نروش پيشكوه واته هج کام ناتواني لختي خويلاب یا ختنە ئەویش زڵ ئەبێ بەسەر ڕۆژە و هەموو کاتەکانی داگیر ئەکاو هەرکام بۆ خۆی لە ففللەکی تایبەتی خۆیا و لە دائیرەیەکی خصوصیدا مەلەوانیەکە و ئاتون لەم أن حعملل ن دوودەتە امكوا يما اولادي امانه من هولغرت ولا كشتي برل ريبورانا واين بينبو املا او لا ما بس لويا كبازر كاناني مكه كوري خوين انيرن بو ولاتي دور بو بازرغاني يا اوك خوين بكشتي ارون بو ولاتي دورو جنو منالي شان لك خوان ابنو سواري كشتي اناكن وخلقنا لهم من مثله ما يركبون دروسيش من كردو شکل وش کن سواری ببن و کحشتر کحشتر پی آن کشته بیابان یا خود آمیش لدشت بیابانه یا ارک آبینه ک کشته لدرياد آی بینه. و این نش نورقهم فلا صریق لهم ولاهم یون قذون. اگر بیشمان به نقمی دریان آکینو آیان خنکینن اتر نفریاد راسیه بی به واریانو ن رزگاری شکرین بو فریاد راس. فرزيش بكين إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. ما وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. کاتبم خو نه ناسانه بوتر لخوا بترسنو خو لو سزای خو دور بگرن کله بردستانه یکس زای دنیا یو لو سزای کله پاشا ویا کس زای روز قیامت بلک خو رحمتان پیبکا ولا م امقس لایات کدانیا بلم لایات پاشا و درکوی و تم بالات نا کنو گونادن وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين هيك معجزاتك هيك كراساتك ما بيشان يا نادري رويلي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 إن أنتم إلا في ضلال مبين <تصفيق> <تصفيق> كاتيكش بيان بوتري لو مالو ساماني خوا داون خرج بكن بو فقير وهجار لري خوادا لو لام اواندا ام قسيا بوكن كالن اي ام غورد مني بكسان يبدين اگر خوا خوي خواستي لسرب وا خوراكي اداني يا ولا گومراي كي نبينين. د نبنين امرستي يا خوا بو كفراني افرميو بيان يا خواب لزباني أوانوي فرموا كداوين ليكرا وخير صداقب هجروا فقير بكنوا أوانش ولامي داوا كاريا كانيا بيدا ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ أم كافران ألين أم سزا وعد بيدرا وكيد يتدى أجرئ وراسكون. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. أو نشاوراني هجناكن لهاواري بولا وكدان أجري لكاتكاك أو لكاروكاس بخوانا خليه دنگ دنغو هراو مشتمرن. فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ إِتر نتوانا يواصيت كردنيان هايبوكا سوكاريانو نأقرينو وابوناو معلومناليان باركو هالرشوني خويانا بابيستني أو هاوارا كيانيان درشي ونفق في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون فوش اكري بصور داو اتر كتوبر اوان لقور كانيان درجنو بحل داوان ارون بلاي خواي خويا بميداني ليا پرسينوا قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. ألين. أيها الواربو إما. أو كي لم شو بخبري هناين كتيان وستبوين. أم بخبري هنا أنا أو يا كخواي مهربان لدنيا دا. قفتي دابويني و. بياخمركاني خوايش كأم خبريان أداين راستيان فرموا. كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون أو بخبرهنانا تنهى بتاقها واريب كدنج فوقردنب بصور داو كتب ارهم بجاريلاي يمحاسر كران فَالْيَوْمَ لَا تظلم نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ جَا أمْرَوْا هِيجْ كَسِي هِيجْ ستَمِيلِي نَاكْرِي لَكَمُوا زَرُوْا كَسْتَانْ أَوْ كَالَانَ نَبِي لَدُّنْيَا دَا ان اصحاب الجنه اليوم في شغل فاكهون قرستي أهلي بهشت امر وبناز نعمتي خشي ورابو اردني خو هم وأزواجهم في ظلال على الارائك متكئون خو انا وشنا كانيان لسيه برده لسيرشار لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. ميوان بوهيو سلام قولا من رب الرحيم. سلام ين للاين خواي مهربانة وامتاز اليوم أيها المجرمون. أي باركان. هذا هو موضوع من أبناء والبعض موضوع من أولاده يتحدث ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن تعبدوا الشيطان إنه لكم عظوم مبين أي بري آدمي ساد هل من كاته خير رام نسباردن كواب نواتكوا بندقية بشيطان مكان وميبرستن؟ شيطان بێگومان دووشمنێکی ئاشکاتانە و ئەنی عبدونیه سڕ صراط مستقم بەندکی من بکنو من بپرستنو و ئەمەی ڕێکای ڕاست ولا قدە ئەڵ لە من کوم جیبی براستی شیطان خلق کی زوری لیکم را کردن ای او عقل و فامتان تن نبو و به شیطان تن کرد هذه جهنم التي كنتم توعدون ام يك يستابين او ذخيه که گفتان پی ادرا کواب نصیب تان به اسلو هل يوم بما كنتم تكفرون تأمر برون النابي لسزاي أو كفر داك كاتي خوي أتان كرت اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون أمره دميا موركين بأوينتوان انهج بلينو دستيان قسما بأكاو پیران شالتیمان بو اده لسر او کردوانی کاتی خو یکردو یانن و ات یانی شان گناهکان یا هر دستو پلیان دینی نگو وان و نشاء اولطمسنا علی اعینهم فاستبقوا الصراط فان لا يبصرون اگر بیش ماج و استایا چاوکان تختو بی بینای أوي بلام ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون اكربيش منويستايا هلشوني خويانا امانكورينو بيستي يالبليهيترمان اكرببر تواني برون بملاو بولاداو ومن عمّرهن نكّسه في الخلق أَفَلَا يَعْطِيلُونَ أو إيش كتماني دري إيش كينو زوري بجيانين أيش كمانين وو بالاي كرة كينو رج برج لرو لا واستر يكين دس عهيش تأمن النافع من آدم زاد لخودي خويه ضعيفو خو أتواني هم حالك يبسرابه وما علمناه الشعر وما ينبغي له إنه هو الا ذكر وقران مبين يما محمدي بغمري خمان من فير شعر دانان نكردوو شعر وطني الشاياني أو نيو بو الروانيه جونكر شعر زيادة روي زوري تي ايو اويش ابي هالراستي بلي امي اولغوا وبخالكي و به هنانه و خواو روش قیامت و قران کی رگارون کرویہ بوبرے حَيًّا وَيَحِقُّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ او ب أَوَلَمْ يروا انا خلقنا لهم مما عملت ايدينا أَنْعَامًا فهم لها مالكون أخو أم كافرانا نابين كوائما اجالوا رشاو الله وحشترو برزمان لبرهمي دست قدرتوا تواناي خمان بودروس كرتونو يستاوان خاواني او دروس كراواني يمن وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ أو آجل غلاخو غلاخي برزانماً بو رامو ملكتشي شكردون هاي انا سواريان أبنو، بو سواري بكاريان أهياننو هايش انا شيرو ماستو كرو الرونو جوشتكيان أخون وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ لێسود و قازانش بو ئەوان هەیە لەو گیان لە بەرانەدا و نۆشەمەنی وەکشیر و ماست و دۆو لەگەڵ ئەوەیش سوپاسی خی خۆیان ناکەن تەخواومدون لاههت لالهونسەون سرەڕای ئەوەیش کە سوپاسیخواۆناکەن بتیان ڕاگررتو بۆ پەرستن و خوا ناپەرستن و بە هیوای ئەوەن لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون أو بتان الناتوان يا رمتي أو بتبرستان أبدا كشي أو بتبرستان سربازي آمد كراون بو خزمة كردني أوان فلا يحزم كقولهم إن نعلو ما يسرعون وما يلنون تسابق سيء وأن دالجراند نكاك أعلن بتكانيا هوب الشيوخان يا تول إدعاءي دا بدروزن داعين يا ما أجا من ليه ببنامك يشيان للطلايو بأشكره تشيلين. أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نقطة فإذا هو خصيم مبين. ایا ادم عزت نزنیم او من ل تو وتروس کرد ول پی او اگا ت من دالانی افرت کچی کپی گئیشت ابي بدوش منی کی ديار واش کرا و مثلا و نسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم کبره خوانه نس کی رزی و کەگوایە مردوو زیین و ناکرێتەوە دروستکردنی خۆی لات شووو کە چۆن لە دڵۆپی ئاو درووسمان کردووە وتی کێ ئێسقانی ڕزی و زیندوە کاتەوە مە بەستێەوە بوو کەس ناتوانێ زیندوی کاتەوەگولیحمی هەللبی تويش اي محمد لو لا ما بلا او كسا زيندو يا كاتا وكيا كم جار دروستي كردو كخوايو ا جاي له موشتي كشيو ازاني امرو كمرت جيلي يديو كرزي خلقي ابي بشيو اكبيت تشو چونكو اكريتو اخريتو باليكو بني ادم كي جران لي دروستو اكريتو الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم قيدون اخوایی داری صوزي تر اودار اغري بو دروست كردون كا او و كوناب نبو يو بګورجي اغر لو دار تر اودار هله گيرسينن ام دار تر اودار كا اغري دو جور درن هيين رين به يكا او أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَى وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ أي أخوائي أسمانكانو ذوي دروس کردو ناتواني مروي تريوك او مرويانا للشيوي اوانا دروس بكاتوا؟ والله أخوائي أخوائي كي دروس کري هموش تيكو زانا بهموش انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. دي باكيلا هم خوشون على توابيك بوأخويا. فرمال <سؤال> رواي هم وش تلدت استئواي وهم وش تان هرب ولاي أو أكرين رينوا. مع قيلي كوريا سر رضا ورحمة خويا للسر بلال وصلى الله عليه وسلم دجارية وكفر ميتي سورة ياسين ضل القرآن. هرکس کس ام سوره تب اخلاص و نیازی پاک بخوینه تن یامه بستی رضامندی خدا و در دسکردنی مال و خانی او جهان به اوا به کمان که خدا له خوشتبه سورتی یاسین لسرمردی ختن بخینه لسر اوانشتن کوان لحالتی سره